وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فلعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون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 فأتي يا فرعون فقولا رَسُولَ رسول رب العالمين أن أَرْسِلْ مَعَ معنا بني إسرائيل قَالَ قال نُرَبِّكَ نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم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 فألقي موسي عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسي وهابون قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم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 إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسيئا أسري بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم دنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تداء الجمعان قال أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم وأزلفنا ثم لا خليم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 ذلذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم لقدهم فانهم عدو لغير رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي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 إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبلزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكوبكبو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ برب بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا يهل وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إلَّا قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تتقون إِنِّي لَكُمْ رسول نَّمِيٌّ فاتقوا اللَّهَ وَاعْتِיَعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك نرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالب المؤمنين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 ألا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجرين إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبالين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني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 وما أسألكم عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فالهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحدين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 إني لكم رسول نبين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين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 فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا لا خذين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لا يهب وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم كذب أَصْحَابُ الأيكة المرسلين إِذْ قال لهم شعيب أَلَا تتقون إِنِّي لكم رسول مين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجلي إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل تنولين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 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذنين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبن لغولين أولم يكن لهم آيةً أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض لعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لليم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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنزل عشيرتك لقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذبون وَالشُّعَرَاءُ يتبعهم الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يهيمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أجيموا قلبيا قلبون طيسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين